والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الْإِنسَانُ مما خلق خلق مِن صافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء